ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايدين فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فند بعاتك ونكون من